وكان رضي الله عنه مهتما بأمور الرعية صغيرها وكبيرها خرج ذات ليلة إلى الحرة حره المدينة ومعه مولاه أسلم فإذا نار تسعر فقال يا أسلم ما أظن هؤلاء الا ركبا قصر بالليل والبر فلما وصل إلى مكان النار إذا هي امرأة معها صديان يتطاغون يتضاغون من الجوع، قد نصبت لهم قدر ماء على النار تسكتهم به ليناموا. فقال عمر السلام عليكم يا أهل الضوء وكره أن يقول يا أهل النار ما بالكم وما بال هؤلاء السلية يتضاغون قالت المرأة يتضاغون من الجوع. قال فأي شيء في هذا القدر قالت ما اسكتهم به وهم أني أصنع طعاما حتى حتى والله بيننا وبين عمر فقال عمر رضي الله عنه يرحمك الله وما يجري عمر وما يجري عمر بكم قالت أيتولا أمرنا ويغفر عنا فبكى عمر رضي الله عنه ورجع مهرولا فأتى, فأتى بعدل من دقيق وجرى بشحن وقال لي أسلم يعني مولاه احمله على ظهري فقال أسلم أن احمله عنك يا أمير مؤمنين فقال أنت تحمل وزري عني يوم القيامة فحمله عمر رضي الله عنه حتى أثى المرأة فجعل يسرح الطعام لها وجعل ينفخ تحت القدر والدخان يتخلل من لحيته حتى نفد الطعام فأنزل القدر وآفر منه في صحفه الأها فأكل الصبية حتى شبعوا وجعلوا يضحكون ويتصالحون. فقال